الكار الصباح والمساء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثلاث مرات ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله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 يقول ذلك ثلاث مرات ويقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره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 وما كان من المشركين ويقول سبحان الله وبحمده مئة مرة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات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 ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات إذا أصبح ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح ويقول أستغفر الله وأتوب إلي مئة مرة في اليوم ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات إذا أمس ويقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد عشر مرات